فَقُلْنَا اذهبوا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح إلا ما كذب الرسل اورقناهم وجعلناهم للناس آية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 وَلَقَدْ أَتَى عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا